50 languages 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 س تومفه سي معي حبه فراوله معي حبه فراوله س كيوي رجي ناش سي معي حبه كيوي وشمامه معي حبه كيوي وشمامه grapefruit <تصفيق> معي برتقاله وحبه جريب فروت معي برتقاله وحبه جريب فروت س مئرس هجي مانجو سي معي معي معي س ب أ نسيئ مع موز حبت أ الناس مع موزة حبت أ الناس م ص ساش أنا أعمل ص تفاكها أنا عمل صطفاكها سا توست سارشخ انا اكل قطعة توست انا اكل قطعة توست سатоستم تخو دسارشخ انا اكل قطعة توست مع زبدة انا اكل قطعة توست مع زبدة س都ستم انا أكل قطعة توست مع زبدة و انا أنا أكل قطعة توست مع زبدة و مربع س سندويتش ساشخ أنا أكل سندويتش انا أكل سندويتش س سندويش بي مارجرين دس اشخ أنا آكل سندويش بي سندويتش مارجرين را را أنا آكل سندويش بي المارجرين س سندويش مارجرينر مامي دور دس اشخ أنا آكل سندويش بي المارجرين و الطماطم ساندويتش بالمرجرين والطماطم ت حالغري پنجري نحتاج إلى خبز وارز نحتاج إلى خبز وارز ت جج نحتاج الى سمك وستيك نحتاج إلى سمك وستيك ت بيتزا اكي نحتاج إلى بيتزا وماكرونه سباجيتي نحتاج الى بيتزا وماكرونه سباجيتي صد ماذا نحتاج زياده على ذلك ماذا نحتاج زيادة عن ذلك نحتاج الى جزر وطماطم للشوربه نحتاج الى جزر وطماطم للشوربه سوبر ماركت Айна супермаркет? Айна супермаркет? Вирсия чапс муфайм,